بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفوا وصدوا بِنا آمَنُوا عَمِلُوا فَانْحَافُوا آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ What بئس انهم Yeah. Okay. Of <laughs> مُحَكَّمَتُ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْنَا فَأَوْلَىٰ أن تفسدوا في نَقُمْ قَانُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ والله Before uh -huh. one <laughs> um